أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وخاطر ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها أستقوا ربكم الذي خلقكم من نسل واحدة وخلق منا زولة وبثنما رجالا كثيرا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 شرر وشرر أمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس أما بعد إخوتي الكرام اسلام عليكم اسلام عليكم أنا أعطى عليك شوية أتأخر شوية إنه مصعب مش كل صان 2 اذا كان التفسير مبلغنا الى قوله جل في قوله بلغنا إلى قوله لو كان فيهم آليات دليل التمانع صحيح بلغنا إلى قوله لو كان فيهم آليات إلا الله لفسدت سبحان الله رب العرش عما يصفهم قلنا لنا دليل التمانع أن, أن, أن في السماء والأرض ليس فيهم إلا إله واحد والله فوق العرش بائن من الخلق يعلم ما أنتم عليهم ولو كان فيهما أكثر من لفسدت أو لفسد الكون بأسره لا بد من المغالبة كما قلنا كل يدعي الربوبيا يدعي الهي فلابد لذلك من المغالبة كما قال الله تعالى قل لو كان معه آلية كما يقولون إذن لا بتغوا إلى ذرع عرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات تسبع الأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبحهم وعند المغالبة إما أن يظهر الغالب والمغلوب وإما لا يظهر لا غالب ولا مغلوب فإن كان فاسد الكون رب الشمس يمشي بالشمس رب الكون رب القمر يمشي القمر ويفسد الكون فما زلنا نرى الكون على بديع نسقه وعظيم خلقه أن الله جل في علا هو الذي خلقه وخدره هو الواحد الذي نسقه هو الذي سيره كما قال الله جلعال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ولذلك قال الله تعالى سبحان الله رب العرش عما يصفه وهذه أيضا على عظيم ربوية الله بأن الله الذي خلق السماوات الأرض وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ذكر أيضا خلقا أعظم من خلق السماوات والأرض وهو العرش ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبعة والردين السبع بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات كإبرة في فلات وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه القرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر خضره إلا الله لذلك قال فسبحان الله نزل الله أسبح سبحان نفع المطلق من التسبيح والتنزيه والتقديس إذب كمال المطلق والعظم المطلقة لله جل دل... في علاء فسبحان الله رب العرش عما ينصفون ووصف المشركون لله جل في علاء أنهم قالوا الملائكة بنات الله وجعل الله الصاحبة والولد والشريك وهذا أعظم ما وصف به المشركون ربهم جل في علاه هو الواحد لحد قد أقروا بأنه الذي خلق ورزق وأعطوا ومنع لفرما أشركوا بإلهيته وهذه هي, هي أصل النزاع بين الرسل وبين أخوامهم قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجب ولذلك أنكر الله دل في علا عن هؤلاء الذين أقروا بالربوية ثم أشركوا بالإلهية قال الله تعالى من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عليكم السلام عليكم قال لا يسأل ما يسألوا عما يفعل وهم يسألوا لا يسأل عما يفعل فهو القوي القادر القهار القاهق قال الله تعالى هو القاهر فوق عبادي قال الشعر أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا ولا يفري والله على كل شيء قدير لا يسأل عما يفعل فهو الخالق والرازق هو الذي خلق والرزق وأعطاه منع وأحيا وأمات وهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فهو الرب سبحانه القوي القادر فلا يسأل عن شيء فعله وهم يسألون لأنهم المخلوقون لأنهم العباد والله خلقهم لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يسأل عما, عما يفعله وهم يسألون فهم يسألون عن أفعالهم وعن أعمالهم وعن ما هل قصروا فيما أمره الله في هل حققوا ما خلقهم الله من أجله أم نعم قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال أم اتخذوا من دونه آلهة وهذا الاستفهام على على مسق الاستفهام التقريع التوبيخ في أول من أول الآيات أو الأول الصورة ففيها الاستفهام الذي يراد به التنقيص والتقريع والتوبيخ لهؤلاء قال. الله أم اتخذوا من دونه آلهة وهذا استفهم كما يقولون التقريع وتوبيخ أم اتخذوا من دونه آلهة وهو إله واحد سبحانه وتلف ولا خلق الكون بأسره شاهدا على توحيده وعلى إلهيته وعلى وحدانيته وخرق الخلق كذلك كما قال الله جلاله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فجاء فاجتألتهم عن دينهم قال أم اتخذوا من دونه ألا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أم اتخذوا من دونه, دونه ألاها اتخذوا من دون الله جلاله ألاها باطلة قل هاتوا برهانكم اعطونا حجدكم وأدلتكم على أنهم آلهة مع الله جل في أولا وذهبوا برهانكم وهذا تعجيز فأول الاستفام تقريع وتوبيخ ثم طلب طلب تعجيز وتعجيز عظيم لأن الله جل في أولا يعلم أنهم لا حجة لهم ولا سلطان فلا حجة, فلا حجة لهم ولا سلطان عند اتخاذ الآلهة عند اتخاذ الأندات قال الله تعالى قل هاتو برهانكم هذا ذكر من معيا وذكر من قبلي فهذا استئناف فإذن الوصف في ذلك أم اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا من دون الله دل فعلان الواحد الأحد آلهة بعدما أقرب ربوبيته صرفوا العبادة لغيره أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتو برهانكم هاتو الحجد والبرهين التي لكم بأن تجعلوا لله أندادا قل هاتوا برهانكم ثم استأنفوا هذا ذكر من معيا يعني هذا القبر قبر من معيا الذين آمنوا وورحدوا ربهم وعندنا الآيات الباهرات القاهرات على توحيد الله جل فعلا وأن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده وكل شيء في الكون له آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في فعلا هذا ذكر من معيا يعني إلى يوم القيامة معنا القرآن ومعنى الأدلة الواضحة على توحيد الله جل في علا وذكر من قبل وذكر الأمم من قبلي بما أنزل الله عليهم من الكتب ومن الآيات الدالة الواضحة على توحيد رب الأرض والسماوات كالتوراة والإنجيل والصحف والزبور كلها كلها جاءت لشيء واحد كلها جاءت بأمر واحد هو توحيد الله جل في علا وأن الله واحد أحد سبحانه جل في علا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون فالمعنى هنا يقول بل أكثرهم يعني بل أكثر هؤلاء بل أكثرهم لا يعلمون الحق موظيفة. عليكم سلام الله خير الأعلان في ناجيخ أنا شغال حبيبي شغال حبيبي ما ذهبت أنا ما ذهبت عندي نعم يلا باش صحيح صحيح عفوا قال الله جل, جل في علاه أم اتخذوا من دونه آلهة استفهام فيها في الإنكار والتوبيخ والتقرير قل هاتوا برهانكم ولا حجة لكم في هذا ذكر من معي وذكر من قبلي في الأمم السابقة وفيها دلالة واضحة لدينا على أنه الكتب السماوية التي لم تحرف ما نزلت إلا, إلا لتوحيد الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أن وإخوة لعلات دينه واحد. وشرائعهم شتى الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي عما الله عليهم الحق وغطى قلوبهم وختم عليها وطبع على قلوبهم فلم يعلموا الحق وهذا بما قدموا لأنفسهم كما قال الله جل وعلاه ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وأيضا قول, قول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفسرين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فزوغان القلوب الأصل فيه أنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم فمن أراد الله أن يضله يضيق صدره حرجا كانما يصعد في السماء كما قال الله قدال في علاه ومن يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا وقال أنه أمر نوح أن يقول وما ينفعكم نصحين أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم قال الله تعالى بل أكثرهم وهذه أيضا فيها دلالة على أن المسألة ليس الدائرة على الكثرة أم على القبلة بل هي الكثرة أكثر الكثرة التي جاءت في القران جاءت مذمومه كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى <تشفق> الدرس يا حبيبي انا في البيت اهو درس يا حبيبي انا باخد باخد بس عشان يلا سلام عليكم قال بل اكثرهم بل اكثرهم هذه فيها دلاله على الكسره الكسره فيها ما فيها من الزيف والائنات قول الالحاد قول مساله ليست دائره على الكم ولكن المساله على على على من وحد الله جل قال الله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله قال الله جل وعلا ما اتبع بالله الا وهم لهم مشركون. قال بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم موعدون قد عم الله عليهم الحق وغطى عنهم الحق وختم على قلوبهم وجعل, وجعل على قلوبهم الران لأنهم زاغوا زاغوا عناء الله في فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتخل. قال وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول وهذه أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل وأن الله أرسل قبله رسلا كانوا يمشيون في الأسواق وأكلوا الطعام فلا ما أرسلنا من قبلك إلا ومرسل من, من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فادي فيها دلاله على ان الرسل ما اسلوا ايه لتوحيد الله دل في علاه شرائع شؤان الانبياء وإن كانت شتى ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد والشرائعهم شتى وكما قال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين فما من أبي عزه الله للعلى ورسله إلا لتأسيسه قضية الكون الكبرى ويا توحيد الله جل فعله لذلك قلنا كل تفرق لابد أن يجتمع تحت راية واحدة راية التوحيد فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة فإنت فإن فإن ارتفعت راية التوحيد تلفت القلوب حولها واجتمعت واجتملت ولذلك الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما خلقهم الله جل فعلا إلا لتوحيده وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون والله جل فعلا أيضا أخذ الميثاق على جميع الخلق وتأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم بورياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا من قيامة إنا كنا عن هذا واغلين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خرقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم فاشتالتهم عن دينهم إذن فالله لا علم ما الرسول من رسول إلا أرسله بتوحيد الله جل في علاه واتحدت واتفقت كلمة الأنبياء جميعا على دعوة الناس جميعا إلى توحيد الله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه وإن اختلفت الشرائع فإن الله جعل الشرائع شتى كما قال النبي وشرائعهم شتى لا إله إلا أنا فاعبدون أي فوحدون كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عبس إلا ليوحدون والأنبياء جميعا أخذ الله عليهم المثاق بتوحيده سبحانه جل في علام وما أرسلهم إلى الأمم السابقة إلا لتوحيده وما خلقهم إلا لتوحيده وما أبدع الكون بأثره ظاهرا إلا لتوحيده قال وما خلقت الجن والإنس إلا لي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا أيضا فيه دلال على أن النبوة والرسالة استفاء واجتباء من رب العباد سبحانه وجل فعلا اتخذ الرحمن ولده سبحانه بل عباد مكرمون فهنا الله لعلى بيّن أنه ما خلق الخلق وما أرسل الرسول إلا لتوحيده ومع ذلك الأمم تشرك بالله جل فعلا ما لم ينزل به سلطانا وتخالف ما ما خلقهم الله له وتخالف الحكمة العظيمة لها خلقهم الله جل فعلا ولها خلقهم الله جل فعلا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدى بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدى وهذا إفك قد زعموه ظلما وزورا وبهتانا فقد قالوا وزعموا لله الولد سبحانه جل والله هو الواحد الاحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم قال ابن آدم يقول لي الولد وأنا الواحد الاحد سبحانه جل في عه وقالوا اتخذ الرحمن ولده نزلت في خزاعة أنهم قالوا الملائكة بنات الله فرد الله عليهم سبحانه جل لما قالوا ذلك رد الله عليهم بأن الملئك ليس بنات الله بل الملئك عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وأيضا النصارى قالوا بأن عيسى هو ابن الله لا إله إلا الله حاشا سبحانه جل فعلا وأيضا اليهود قالوا عزير فنسبوه ولدا لله جل فعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وهذا كما قلنا أن خزاعة قد زعمت بأن الملائكة بنات الله وقال ابتخذ الرحمن ولدا بل سبحانه تنزيها وتقديسا لله جل في علاه تنزيها وتقديسا لله جل في علاه سبحانه فهو الواحد الاحد سبحانه جل سبحانه بل عباد مكرمون الجميع عباد لله جل هم الملائكه وقد اكرمهم الله جل في علاه الجميع هم عباد الله الملائكه عباد الله مكرمون فكرمهم ربنا جل في علاه بانه الهمهم التسبيح وهم على توحيد الله جل وما خلقهم الله الا لذلك لذلك كانوا لعبادته يركعون يسجدون يطوفون يسبحون ويلهم يلهمون التسبيح سبحانه بل عباد مكرمون دعونا يا يا إلى الانتباه إلى قوله جل في علاه قال اتخذ الرحمن فهو قال وقال اتخذ الرحمن المساله في أصلها يكون التهديد التهديد الشديد والوعيد الاكيد على انهم نسبوا الولد ونسبوا البنات لله جل في علاه وقال اتخذ الرحمن ولد سبحانه ينزه ربنا جل في علاه بل عباد مكرمون سبحانه بل عباد مكرمون أكرمهم الله جل شأنه وأعظم التكريم للملائكة أن الله جل شأنه خلقهم لعبادته لتوحيده كريما برا قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا, يسبقون لا يسبقونه بالقول يعني لا يتقدمون بالقول ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به قال الله تعالى عنهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نعم وهذا أيضا تأتي على الأدب الأدب الأدب بين يدى الله بالفعل فلا يقدم أحد ب... لا يتقدم أن أحد بين يدى الله ورسوله كما قال الله جل فعلا لا تقدم بين يدى الله ورسوله وفيها أيضا أنا أدب الفاتوى وأن المرأة إذا أراد أن يفتئ ويعلم أنه سيوقع الرب العالمين يخشى لنفسه أن يتقدم بين يدى الله ورسوله فلا بد أن يراجع نفسه الف مرة لأنه سيوقع عن رب العالمين سبحانه جل فعلا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدها سبحانه بالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم بأمره يعملون والمعنى هنا لا يتقدمونه بقول ولا بفعل بل هم يأتمرون بأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهذه إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا سبحانه قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقد قال الله تعالى قل لا, قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كما قال الله تعالى وعلى عزوانه مستوى في السماوات ولا في الأرض يعلم ما بين ايديهم يعلم ما وما عملوا سبحانه وتعالى جل وعلا هم عاملون وهذا عن الملائكه الذين نسبوهم بنات لله جل في علا ويعلم ما خلفهم ويعلم لما خلقهم وبما خلقهم وقد وفقهم لما خلقهم سبحانه وتعالى جل على توحيده قال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون حتى الملائكه لا يشفعون دي ايضا ان الشفاعه جميعا لان الشفاعه لله جميعا ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولا يشفعون الا لمن ارتضى قال معبد لا يشفعون إلا لمن, لمن وحد الله جل في فإن الله لا يرضى إلا بتوحيده لا يرضى بالشرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن شرك فمن عمل عملا اشرك فيه مع غيري تركته وشركه قال أنا اغنى الشركاء عن شرك فمن عمل عملا اشرك فيه مع غيري تركته وشركه ولذلك قال قال الله جل ولا يقال اتخذ الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا اد تكاد السماوات تفطر منه وتنشق الأرض وتخرج الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والأرض إلا ات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامه فرد ولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يفتضى وهذا أيضا فيها لفت الانتباه في قول يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعني يعلم من الذي يرتضيه أن يكون شفا有 radio ويرتضيه أن يكون مشفوعا له لأن الله يعلمون لا يرتضي إلا بتوحيده ولا يرضى إلا عن من وحده وفي الحديث القدسي أن الله يجمع, من يجمع, من يجمع الله جلل شعلا من خلقه فيقول له أرأيت إن كنت تملك ما في السماوات وما في الأرض أكنت مفتديا به من هذا العذاب قال اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في بطن أمك قال طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك فأبيت إلا الشرك نعم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا إلا لمن ارتضى والشفاعة كما قلنا الشفاعة كلها لله للفعلاء ولابد لها من شروط حتى تكون أولا اذن الله للفعلاء لأن الله لا يتكلم أحد بين يديه إلا بإذنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو الشفاعة الأظماء يقول فأستأذنوا فيؤذنوا لي فأخروا تحت العرش فأحمد الله بمحمد علمنيها يعني الآن فيقال يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك وقل يسمع و و وسل تعطى واشفع تشفع فلابد من إذن الله للشافع ولبد من رضى الله للشافع والمشفوع لهم والشفاعة منفية ومثبتة كما أن شفاعة لله جميعا فقد أزبتها في كتابه ونفاها في كتابي. أما الشفاعة المنفية في كتابه هي الشفاعة لأهل الكفر فلا شفاعة لهم بحال. قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولادفعهم شفاعة فالشفاعة منفية عن أهل الكفر وليست إلا لأهل الإيمان الشفاعة ليست إلا لأهل الإيمان ولأن الشفاعة لا تكون إلا الموحدين فيقبلها رب العالمين سبحانه جل في علا نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة لله الكمال المطلق تنذيخ الله عن كل نقص سبحان الله عما تسفو سبحان الله رب العاشر عما تسفو تنذيغ الله عن كل نقص هنا كما قلنا في التنذيه كان فيها إثبات كمال الضد عليه وسلامه وبركاته لا إله إلا إن تالها سبحانا فإني كنتم سبحان الله رب العاشر عما تسفو إثبات كمال الضد عندنا في الصفة الصفة النقص كمال الربوية لله جالك ولا لا يسأل عما يفعلهم يسألون تسفيه أحلام أهل الكفر من أراد الله ضلاله ختم على قلبي من أراد الله ضلاله ختم على قلبي طه الجميع نعم المائكة تموت أيضا ما من أحد كل من عليها فان كل من عليها فان السؤال من تمام من تمام دليل التمانع ما أتت به وهذا ذكر من معي وذكر من قبل يعلمه ولو أنزل كل أوران كتابا نستحال أن يكون بعضها مصدقا ممتاز ما شاء الله ورحمة الله ممتاز نعم نعم نعم لم تكن ايات الله المتلو متعرضة متناقضه فايات كما الله جل انها ليست متعارضه ولا ولا ولا مختلفه ممتاز ممتاز استاذنا خليل يبقى زمنيا ما ما أفهم ما معنى يبقى زمنيا يا سلفي ما تقصد بهذا ما عرفت السلام عليكم ما, ما, ما معنى يبقى زمنيا ايش المستثنى،, المستثنى يعني جيد جيد السؤال جاء عن الملائكة فقلنا كل من عليها فان طيب خير. إلى المهذب وما زلنا في المعاملات مع كتاب الوكالة